الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرق الأنبياء والمسرين وعلى آله وصحبه أجنعين أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وإذا أذب الرجل ولده أو سلطان رأيته أو معلم صبيه ولم يسلف لم يطمن ما تنف به قال رحمه الله وإذا أدب الرجل ولده وإذا أدب يقول المصنف رحمه الله فصل هنا سيدين المصنف رحمه الله الأحوال التي تسقط فيها بيه لأسواب خاصة ومن ذلك تأديب الوالد لولده وتأذيب السلطان لرعيته طبعا تأذيب الوالد والده والسلطان لرعيته الأصل في أن يراد به المصلحة ويراد به جرء المسجد العظمى والتكاب المسجد الصغرى فالأصل في الوالد مع والده أنه لا يريد أن يضره وهكذا المعلم مع طلابه لأنه يريد خير والظاهر من حاله والاصل فيه أنه لا يريد الجنايه والديه فلذلك نحمل على على هذا النحن الحسن فلا نلزم نحكم بنزوم الديه فيما يترتب على التاديب لأن الاذن بالشيء يسقط الضمان في تبعته فكفيه تفصيل فيه استفاعات في هذه القاعدة فلما أذن الشرع اللاخر أن الشرع أذن للوالد أن يؤدب ولده وأذن للسلطان أن يؤدب رعيته وأذن للمؤمن أن يؤدب من يؤمنه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نروع أولادكم بالصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر فسرع الضربة في التعليم والدعوة للخير والأصل من العلم يراج به الدعوة للخير يتعلم الإنسان ثم يعمل فهذا الإذن الشرعي بالتأديد والتعليم وأيضا صيامة الناس والرعية كل هذا إذا كان الأصل يقتضي جوازه فإنما يترتب عليه من ضبر لا يعتبر شرعا لا يترتب عليه من ضرر نعتبر شرعا لان الاثم ان من فعل هذه الافعال يقصد بها مصلحه المجني عليه ولذلك لا يجب عليه ضمان ما السبب لانه لا يجب ضمان لاننا لو اوجبنا الضمان في مثل هذا لم منع التحلين وامترى الوالد من تربيه ولده وامترى السلطان من تأذيب الرعية لأنه كل ما جاء يريد أن يؤدب خافا يترتب على الأدب الغرف أحجم وكل ما جاء الوالد يريد أن يؤدب ولده وعلم أنه يحصل بولده الغرف أنه مسؤول أمام الله وأنه عافل وأنه يتحمل, يتحمل الضمان أحجم وامتنى وهذا يؤدي إلى غرف أعظم وحين إذا اغتفر هذا الغرف بالنسبة للولد لمصرحته ثم الأمر الثاني أن الغالب السلامة في هذا والنادر فصول الضرب ولذلك الحكم للغالب والنادر لا حكم له يدخل في هذا تأديد الزوج لزوجته لأن الله شرع تأديد الزوجة وقال صلى الله عليه وسلم وضربوهن ضربا عورا مبرخ فالزوجة لمنحق أن يؤدي بزوجته ولا يعنف ولا يقبح ولا يضرب الوجه فإذا فإذا أدبها وحصل ضرر فهو في الأصل فيه أنه يريد أدخير بها ولا يحمن على المحمن السيء هذا بالنسبة لقضية القواسم المشتركة في هذه الصور في الوارد مع ولده والمعلم مع صديته الصدي الذين يتعلمون تحت يده والسلطان مع رعيته والزوج مع زوجته كل هؤلاء أهدفهم الخير والغالب فيهم أن من يريدون مصرحة المعلم ومن يريدون تأديده ولذلك لا يجب عليهم الضمان قال رحمه الله وإذا أدب الرجل ولده وإذا أدب الرجل ولده الذكر والأنثى أولا يجب على الوالد أن يقوم على مصالح أولاده فيأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهم الله عنه وهذا من الوقاية لهم من نار الله عز وجل وغضب الله وكل والد أدب ولده التأذيب الشرعي فقد سعى في فكاك نفسه من نار الله عز وجل وكل والد أدب ولده وأقام الحج على ولده فإنه يسعى في فكاك ولده أيضا من نار الله عز وجل ولذلك إذا قام الوالد بحق التأديد والتعليم على الوجه المعتبر أعظم الله أجره وأجرم مسوبته كما في الحديث الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عال جاريتين فأدبهن فأحسن تأديدهم وربهن فأحسن تربيتهم إلا كن له شجابا من النار يوم القيامة هذا يجم على أن التأديم والتعليم مقصود شرعا هذه الرسالة رسالة التربية والتعليم والتعديم رسالة التعليم والتربية تحتاج إلى قوة ولذلك لابد من وجود في بعض الأحوال سمنا الأولاد من ينكف بالزجر ومنهم لا ينكف إلا بالضرب والأحوال تختلف ومن هنا كان من حق الوالد أن يسجر ولده ذكورا كانوا أو إناثا عن الأمور التي لا تجوز بالتوجيه إن نفع التوجيه ثم إذا لم ينفع فإنه يضرب ولا بأس بذلك وهذا الضرب فيه مصلحة ولذلك كان من الشكمة استخدامه وكما قال القاء القفى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقصوا على من يرحمي والأب إذا ضرب ولده من الولد فإن هذا الألم صلاح لدينه وصلاح لدنياه كما أن القبيب يؤلم المريض هذا الألم من ورائه خير ومن ورائه مصلحة متى ما كان واقعا في موقعه ولذلك اتفق الحكماء والعقلاء على أن أكمل ما يكون في التربية أن لا يكون الضرب والإيجاع والألم العامل الأول في الحفز على الخير والمنع من الشر لأن الأولاد إذا أصلحوا لا يرتدعون عن المحرمات إلا بالضرب ولا يفعلون الخير إلا بالضرب تعطلت مداركهم وأصلحوا تحت السلطان الرغبة والرهدة وحينئذن يغلب عليهم الهوى فإن غابت القوة وغاب الوالد رتع الأولاد كيف شعر وهذا معلوم ومشاهد من صلى الله عليه وسلم العافية في النفوس التي تتربى على القهر أنها ما تبازل عنها كالقهر طاشت وخرجت فلتت نفسها الزنا من العياذ بالله فرتعت في حدود الله ومحارم دون هواجه بل إن من الآداء من يحفظ ولده القرآن ويربيه على أكمل ما تكون التبية لكما بعنف وقصوى وضرر وأذية فما إن الوالد أو يغيب عن ولده إلا ويضيع ذلك الولد نصر الله سلامته وكأنه لم يؤلم شيئا من الخير بما ربما رجع حاقدا على كل خير وذر وهذا يدل على ما ذكرنا من اتفاق الحكماء والعقلاء على أن البداء بالضرب يبلد الاحساس ويقتل المعاني الفضيلة معاني النفوس الثانية التي تحفز إلى شرائل واجتباع الوذائل فالقناعة الذاتية وتحريك المدارك في المكلة في الصديان حتى إلى في الأولاد ذكوراً كانوا ونماذا حتى إذا بلغوا استطاعوا بأنفسهم أن يحكموا على الأشياء فما كان من خيراً قبلوا ما كان من شديد تركوا هذا هو الأسلم وهذا هو الأحكم وهو الذي يجب على الوالد أن يلتزنه بناء على ذلك قالوا اتفقوا على أنه ينبغي على الوالد أن يبدأ اولا بالتوجيه أنه بعد التوجيه إذا لم يستجب الولد طبعا التوجيه في الكمالات لا يوجب العقوبة اذا كانت امور فاضلة لا يعاقب عليها ولده لا يحفظهم على الكمالات بالقهر لما الله لم يفرض ذلك على المكلفين فضع غير المكلفين ومنهنا يوجه اولا ثم يوجه طبعا في غير الكمالات وهي الامور الواجدة يأمرهم بها والمحرم ينهاهم انا فالتوجيه يشمل الأمر بطاعة الله وما يعلم أن أصيق كان التوجيه من يجر فيه أذن صاغئ انتقل إلى مرحلة التحذير وينجر ويقول له إن لم تستجب فسأعاقبه إن لم تستجب فسأفعل بك وهذا من أصل ما يكون النقطة الثالثة يجعل له في الإنذار بالعقوبة ويعوج على أنه ينجره مرة أو مرتين ثم الثالث إذا أنذره فعل به ما وعده ما لا يتأخر لأنه إذا وعده أنه يضربه أو يؤذبه وفعل الصبي خلال ما أمره أو ترك ما أمره به فإنه إذا تسامح معه اعتابت نفس الصبي أن لا تبالي بالإنذار واعتابت الإهمال وأصوحت نفس تستهتر بالنذر. ولكن إذا أنظره المرة الأولى عوده على أنه ينظره المرة ثم المرة الثانية فإن رأى المصرح أن يصل إلى الثالثة بطش به الأمر الثالث إذا أرد أن يبتش به على وجه يحمل على مكارم الأخلاق بفعلها على الأمور المحمودة أن تفعل والأمور مزموعة أن تترك دون قهر ودون مبالغة في العقوبة لأن المبالغة في العقوبة تؤثر على نسية السبيان والأطفال الصغار ذكورا كانوا أو إناثا كما ذكرنا تكون العقوبة معقولة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوج ولطم الصور يعني لطم الوج وكذلك أيضا نهى عن الوجه الضرب المبرح بالنسبة لتأديد المرأة هذا الأصل الشرعي من يعاقد لهذا التدرج قد ينتهي به إلى العقوبة وهي المرحلة الأخيرة فنحن أحببنا أن نبدأ على ذلك لأن البعض لمجرد أن يسمع أن للوالد أن يؤدي بولده يفتش بالولد مباشرة وعلم المنظري التشصيل ولذلك قال تعالى فاعيضوهن وهجروهن في المواجع واضربوهن ثلاثة مرافق الوعظ والتذكير بالله عز وجل والهجر في المضاجع الهجر في المضاجع يقابله في الأولاد الكف الحسنات عنهم يعني من عادته أن يأخذ ولده إلى نجهة في نهاية الأسروم من عادته أن يذهب به إلى مكان يشده ذلك اليوم الذي يترك واجدا أو محرما أو يضع فيه محرما يمتنع من أخله وهذا ينظر أن يكون بأسلوب شساس جداً يعني بطريقة لا تدعى الولد ينقطع رجاؤه في خيرك ويصبح مبلد الإحساس يعني كانت تكون حكيماً وألم علم اليقيم أنك مهما أوتيت من أقل وبصيرة فلن تستطيع أن تربي ولن تستطيع أن تعلم ما لم تكن موفقاً من ربك فالأمور كلها بيد الله عز وجل وكما قال تعالى وما توفيقي إلا بالله فمن اشتقر إلى ربه أغنى وصدد وفا فالمقصود أن الوالد إذا أدب ولده فكسر يده جاء يضربه فانكسرته الصبي جاء يعاقبه فانكسرت هجله فالأصل أنه ذلك ومن هنا تسقط عنهم مؤاخذة ولا يجب عنهم الزمان كذلك السلطان مع رعيته لأن السلطان جئ له برجل فعل جناية يعني فعل فعلا لا يبلغ حد العقوبة المقدرة سرعا ثم لو آذى امرأة هدية لم تصل إلى الزنا والاعتداء على عرضها فنظر فأرادا نعزر فأمر بجلده أصوات فلم نجديدا اصاب شقاق الرجل فانشل او شقه الرجل فذهبت يده شلت يده وشلت رجله ادجعه جاءه مرض بسبب هذا الضرب فحينا اذا لا ضمان عن السلطان وبذلك قال علي رضي الله عنه حيننا لما هو قضاء عمر ايضا معه وعلي القوة في الحدود قال رضي الله عنه الحق قتله عند العلماء هذا الاصل لكن مشكلة ان التعذيرات التعذيرات فيها الضمان بخلاف الحدود. وهذه نسرة سنناقشها ان شاء الله اكثر في كتاب التعذير في باب التعذير بإذن الله عز وجل دين المصنف رحمه الله انه لا ضمان على هؤلاء والعل في هذا كما ذكرنا أننا لو ذهبنا مضمنهم لتعطلت المصالح الأذنى من التعليم والتربية وردع الناس ومن هنا لا يضمن السلطان إذا أدى برعيته لكن كل هذا بشرط أن يكون التأديد لا مجاوزة فيه الحدود أن يكون التأديد لا مجاوزة فيه في الفدود أننا لو أن السلطان أمر بجلب رجل بطريقة مضرة مؤلمة في الخصل الظرف إنه يضمى وهكذا بالنسبة للوالد لو أنه أفدع على طريقة واضحة في قصة الإبراد وأذيع وأقر بذلك ظلم وهكذا بالنسبة لبقية الصور ما. او سلطان رأيته أو مؤلم صبيه المعلم الصبي الحقيقة ضرب الصبيان كما ذكرنا لكن الحقيقة هل يضرب الصبي او لا ان نصح برضي او لا المشكلة قضية برض التأسيديان في التعليم يخوض فيها الكثير ولكن العصور المتأخرة تغير فيها المعلمون والمتعلمة يعني جاعة المصيبة ما الطلاب ومن يعلمه فلو قيل مثلا اضرب الطلاب لوجدنا من النوعيات ليست بأهل ولا تؤمن على أبناء المسلمين في شدة البطش والأذية والغرور وعدم تقوى الله عز وجل في هذه النفوس الضعيفة والذرية الضعيفة ولدينا نقول لا تضربوهم تصمت الطلاب على المعلمين وإلى الله الشكا هذه من الفتن التي عظمت بسبب فساد الزمان ولكن لو أن كل والد قام برسالته في تعليم ولدي وكل معلم إلى دخل الفصل عرف قيمة الرسالة التي يقوم بها يستطيع أن يؤدد وأن يردع وأن يوقف الطالب عند حده والموفق من وفقه الله عز وليعلم كل إنسان يربي أبناء المسلمين أن التربية بالنحبة والهيبة بالنحبة أعظم من التربية بالقصوة والقوة والهيبة بالقصوة والقوة ولذلك إذا هذا الإنسان محبة تألم لزوال هذه المحبة أو نقصها أعظم من ألمه بالضرب والأذية فأنت إذا أخذت شخصا محبة صادقة وقابلك بالبشاشة وجاءك يوم من الأيام لم يعطيك تلك البشاشة أظلمت الدنيا في عينك وأصلحت في هن وغم وبدت أن يضربك ولا يقابلك بهذا الوجه وهكذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعبد أهل تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فإذا تغير وجهه تغير الدنيا على أصحابه وأهله صلوات الله عليه لا يسب وانا اشهد ان مكا مصخابا ولا لعالا ولا, ولا شباب باذن ابي وامي شريات الله والسلام وانما كان عليه الصلاه يريد ويغرب فيتغير وجهه فكتغير القلوب عند تغير وجه ويعرض بوجهه فتعرض الدنيا باسرها الى اعرض عن من اعرض عنه شلاات الله والسلام فهذا من اكمل ما يكون اهابك اجلالا وما بك قدره وما بك قدرة عليا ولكن ملء عين حبيبها أهابك إجلالا وما بك قدرة عليا ولكن من عين حبيبها فالإنسان إذا أحب إنسانا فأكرمه ووقره وأجله هكذا المعلم إذا كان محبوبا بين طلابه وأصفح يعطي البشاشة لطلابه فإذا وجد من مردع زجره بذلك وحبس هذه البشاشة عنه وينضغي ألا كل من يصلح أصحاب المعلمين والعلماء أن لا يستغرب أي تصرف من العالم فلربما يأتي طالب ويحتج عليه المعلم أو, عليه أو لا يعطيه وجها فلا يفسر الغير أن هذا سوء أدب من العالم وإياك أن تسيء أرضا خاصة أهل العلم فإنه ربما كان لهذا الطالب سر بينه وبين شيخه أسأ فيه إلى ذلك الشيخ فقفد تأديبه وترويضه عن الخير وزجره, وزجره وربعه عن الاستطالة أو قصد له في خاصة نفسه وكما نشاهد هذا من نشائحنا فترك الضرر والأذية أفضل يعني التربية بالضرر الأفضل من أن يكون المحبة بين المعلم وبين من يعلمه فإذا فعل ذلك كان ذلك أبلغ في الزجر وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أهله ودوجه صلوات الله وسلامه وبركاته علينا ولم يسرف ولم يسرف هذا الشر والسرف مجاوزة الحد فننظر مثلا لو اشتكى طالب من معلمه أنه ضربه فكسر يده كيف مقيم أنه أسرف أو لم يسرف مقيم التي ضربه بها وطريقة الضرب وكذلك أيضا الشخص المضروب فإذا كان الشخص المضروب ضعيف الجسد ومثله لا يضرب مثل هذه الآلة أو كانت الآلة تكسر يد أو تكسر الأصابع الخشب الذي يخسر يد والأصابع أو كان رفله للآلة وضربه بها شهد من رآه أنه رفعها إلى أعلى حتى بان إبطه فضربه بها ونحن ذلك من البلائل التي تدل على أنه جاوز الحد هذا طبعا يرجع فيه إلى أهل الخبرة ولابد من وجود الشهود أو اقرار المعلم بفعله حتى يفكم بكونه جانيا أو يغتفر فعله ولا يؤاخذ علينا لم يضمن ما تلف به لم يضمن أي الوالد مع ولده والسلطان مع رأيته وكذلك المعلم من عصبيته لم يضمن بسبب ذلك البعض السببية فلا يجب عليه الضمان ما حصل بفعله يعني بسبب فعله نعم ولو كان التأذيب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدد وبينا المصنف رحمه الله في هذه المثلة أنه لو أدب رجل امرأة حاملا فأسقطت جنينها فإنه يضمن الجنين والسبب في ذلك أن الضرر متعد والتعديد متعلق بالحامل والجنين لا ذنب له ولذلك وجب ضمانه ولأن الحامل أمرها على الخطر ولذلك كان يجب عليه أن يتحفظ وأن يتقي ما يوجب الظرر ومن هنا حكم بوجوب الضمان عليه لأنه لا يخل الأمر من إفراط في التأديب وخروج عن الأصل ومن هنا نقول أن الضمان لازم ولا يسفق التأديب حق الجنين وضمانه لأن الضرر هنا متعدل وضينا أن التأذيب متعلق بالنرأة نفسها وبالمعدد فالمصلح للمعدد نفسه وأما الجليل فلا ذنب له ولا علاقة لا لذلك بقي على الأصل من وجود ضمانه وعليه فلا تتعارض هذه المسألة مع مسألة ما إذا أدب الأب ولده فمات أو أترز عظم من أعضائه أو أدب المعلم في ولم يفرط في التأذيب كما تقدم معنا فصل الضرص أنه يسقط الضمان وقد يستشكل طالب العلم كيف قلنا إن المؤدد لا يضمن وهنا لو أدب امرأة حاملا فأسقطت جميلها ضمن فالجواب أن المسائل المتقدمة معنا تعلق الضمان بالأصول التي هي محل المفرحة من ذهة التأديب فالولد إذا أدق هو الأصل المنتفع بالتأديب وقد أذن الشرع بتأديبه وأما هنا فإن الضمان للفرع وليس للأصل وقد أمر الله بتأديب الأصل وأحل تأديب الأصل ولكن الفرع لا ظنب له ولذلك وجب ضمانه وهذا من دقة الشريعة الإسلامية فلا تزر وازرة وزرة أخرى فالجنين نذنب له لذلك يجب ضمانه وفيه حق لورثته ومن هنا يجب ضمان هذا الحق لصاحبه نعم وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو يستعد عليها رجل بالشرط في دعوة له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدين قال رحمه الله وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله وانطلب السلطان امرأة لكشف حق الله ذكر مسألة ضمان الجنين من المؤدد والحق هذه المسألة تابعا هي ليست أساسا في الباب ولكن من باب ذكر المظائر والمسائل في مظامها صورة المسألة أن تكون هناك امرأة لذي محضورها إلى مجلس القضاء أو إلى مجلس الحكم وطلبت من أجل أن يقشر حق الله عز وجل عندها فارتعبت وأصابها الزعر فأفقطت جنينها من الرعب والخوف أفقطت جنينها فإن هذا الإسقاط ترتب عليه ضرر متعلق بالجنين والجنين لا ذنب له كما ذكرنا يعني المرأة تطول تطول ولكن الجنين لا ذنب له ومن هنا نسأل كيف سقط هذا الجنين وبأي سبب فوجدنا أن الطلب والأمر بإحضارها أحدث الرعب الذي نشع عنه إسقاط الجنين ومن هنا يكون قتلا بالسببية ثم تقدم معنا في صور القتل بالمباشرة والسببية فيجب الضمان و هذا أحد الأوجي عند العلماء رحمه الله أنه يجب الضمان للذني وأنه لا يسقط خلافا لما اختير من القول بعدم الضمان والصحيح أنه يضمن ويستعد عليها رجل بالشرط في الشرط الشرط ويستعد عليها رجل بالشرط في دعوة له الشرط جمع الشرطي من أن الشرطي يحدث الخوف والرعب ولذلك إذا استعدى عليها يعني اشتكاها وجاءها بالشرط ووقف على باضي لأن هذا يحدث عندها الرعب والخوف ومن هنا فعله هذا تسبب في سقوط الجنين وحصول الضرر لطرف لا له وله دعوة على المرأة نصيا واستعدى يعني آآ طلب آآ إلا يطيم يقيم عليها دعوة فيما يطلبها أو مثلا يشتكيها إلى الشرط فيما يبعث معا الشرطي فيقف على باضها فيحدث لها هذا الخوف والرعب في أمرها بالنزول سواء كان ذلك بصورة الخوف مثل أن يتكلم بكلام يحدث عندها الخوف والرعب فارتحبت المرأة وخافت فأسقطت جنينا فإن هذا الإفقاد جاء بسبب الخوف والذي تسبب في الخوف وتعاقى أسبابه هو هذا المستعدي لأنه لو لله في المستعداء ما حصل هذا كله ولذلك يتحمل مسؤولية فعله فأفقطت ضمنه السلطان والمستعدي ضمنه السلطان في الصورة الأولى إذا طلبها للحذور السلطان يشمل القاضي وهذا أكثر ما يقع من الصور إن في مجلس القضاء تكون هناك دعاوة بين امرأة مثلا لو أنه قاضي أراد أن يطلب الرأى لحق من حقوق الله عز وجل فطلب ولماذا قال حق من حقوق الله لأنه إذا طلبها ظن من باب أولى وأحرى ومن هنا من باب التنبيه بالأدنى لكي ينبه على ما هو أعلى من هو منه وأولى بالحكم منه فدينا رحمه الله أن القتل السببية في هذه الصور تعلق طبعا هو لا يكون قتل من كل وجهه هو طبعا جليل إذا نزل فستان بصارفا ثم مات وكان بفعل السقوط والإسقاط لا شك ضمانه كاملا لكن سيأتي أن فيه, الغرة أن فيه الغرة إذا كان ميتا أسقطته ميتا فالشاهد من هذا أن السلطان يضمن والمستعب يضمن لكن الإشكال في السلطان والقابل هل يكون الضمان في ماله أو في بيت مال من أهل العلم من قال إنه إذا طلبها من أجل دريمة أو أجل حق يتعلق بالمصلحة العامة فإن عنده مبذرا شرعيا وهذا المبذر متعلق بالمصلحة المسلمين العامة ولذلك يجب ضمان هذا التلف الحاصل من بيتنا للمسلمين لأنه مأمور شرعا أن يطلبها وعند السلطان عذر أن يستدعيها فقالوا في هذه الحالة يكون ضمان بيتنا المسلمين هذا أصل في القبار والفكام أنهم إذا تصرفوا بما فيه المسرح العامة وكان على وفق الحديد الواردة شرعا ولم يخرجوا عنها فإنه يكون الضمان بيتنا المسلمين بما ينشأ من الضرر لأنهم انقصدوا من مصرحة المسلمين العامة وسواء فيما يتعلق بشجارات الأفراد أو صنات الأفراد إذا قصد بها المصلح العامة وطلب القاضي هذه المرأة من أجل هذه المصلحة أو تشف حق الله عز وجل في قضية أو أمر لا بد من حضورها فإنه حينئذ يجب ضمان هذا الضرر المترتب على هذا الفعل الذي يقصد منه المصلح العامة بيتنا النسيب لا يكون من مال السلطان الخاص لكن لو أنه أصرف وتجاوز أو كان فيه ظلم ضمن من ماله الخاص هذا الفرق بين الصورتين صحيحنا لا يضمن من بيتنا المسلمين نعم. أما المستعدي فلا أشكال أنه يجب من ماله الخاص أنها عشر الأصل في الظنال أن يكون على هذا الوج بالنسبة له ولو ماتت فزعا لم يضمنه ولو ماتت هذه المرأة فزعا وخوفا إذا مات الجنين ظننا المستعدي وظننا السلطان لكن لو أن المرأة نفسها ماتت من الخوف ومن شدة الخوف فزيعتها ماتت للعلماء وجهان منهم من قال لاغمانة لا على السلطان ولا على المستعدي فلو أن السلطان استدعى امرأة فمن شدة الخوف فقط اثنيته أو جاء رجل وشكى امرأة فمن شدة خوف فقطت وماتت أو اشتكى رجلا معروفا بالخوف وبعض الناس يعني ليس الخوف خوف ذلة ومهانة الخوف ذلة ووقع لأنبياء الله عز وجل والخوف الطبيعي الجبلي فأوجس في نفسه خيفة المنصر يقولنا لا تخب فالخوف فيه جبلة في الإنسان ويخاف من الشيء الذي فيه ضرر وقد يكون مفحييا وقد يكون عزيز النفس بمجرد أن يستدعى لهذه الأمور تضيق نفسه ويتألم ويتعب وقد يكون به القهر فيموت قهرا يعني ليس كله ذلة ولا خوف قد يكون هذا لعوارض أخرى وقد تجد مثلا رجل في علمه وخطابته وقوة دأسه ربما لوقى شخص يناقشه يضيق من الغيظ فلا يستطيع أن يجيده لكن ليس هذا ذلينا عن خوفه وجبنه قد يكون من القهر والذي قال سعد بن من, من قهر رجال وقال موسى عن نفسي ويضيق الصدري ولهم طلق لساني فقد تكون الشواذ حوادث ذاتية في نفس الناس يختلفون في طبعهم في المقصود من هذا انه لو استدعىت فجاءت الى مجلس القضاء وما فتت فجئا او في الطريق ما فت فجئا او خرجت من بيتك ما فت أو حدث على بيتي وامتلع من الخروب حتى ما في هذه الحالة اختلف العلماء قال بعض العلماء يجب ضمانه وهذا هو الصحيح المصنف اختار عدم الضمان والمذهب على أنه يضمن يضمن السلطان يضمن مستعدي وهذا هو الصحيح لأنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها لكن الذين قالوا أنه لم يضمن قالوا لأنه طلبه لحق الله وهذا أشبه بالمؤدب إذا أدب والواقع أن هناك فرق بين التأديب وبين الطلب لأنه بالطلب لم يثبت الحق بعد ولم يجد تأديبه بعد ما تبت السبب الموجب للإسقار لكن إذا أدب المعلم فإنه لا يؤدب إلا بعد الخلل فوجد السبب المقتضي للتأديب أما هنا فقد استعدى من معروف أن الخصل إلى السعدي أو شيء, شيء يطلب ثم بعد ذلك يناقش ويثبت عليه الحكم بعد ثبوت الحكم يؤدد فنحن لم نثبت عليه جريمة بعده وحينئذ لا وجه لتعليم الحكم بالإسقاط لكن لو أنه كان مجرما وطلبه السلطان من أجل إقامة حق الله عليه فما تفزع نصحقه للمسنف المولاني الجرمان ولذلك الأوجه والأشدى في هذه المسألة أن تستثنى منها ثبوت الحق في نفس القضاء هذا مبني على مسلة الحكم على الغائب وستثاتينا في القضاء فإذا حكم عليه غيابيا نثبت الحكم عليه غياب وطلبا بعد ثبوت الحكم عليه فقد طلبا لحق الله عز لكن في أكثر صور من هذا الأصل أنه يطلب المدعى عليه ثم بعد ذلك يجيب عن دعوة يقر أو ينكر في بعد ذلك تجري القضايا على السنة الشرعي وحينئذن لا نستطيع أن نقوم في كل مسألة يسقط الحق ولا نستطيع أن نقول في كل مسألة يسقط الضمان ولا نستطيع أن نقوم في كل مسألة يجب الضمان فيفصل في على حسب ثبوت الحق عليه بحيث يكون الاستعداء والطلب صحيحا شرعا وبين أن يكون غير ثابت عليه من الدعي يكون من أشبه الضمانه فما هو المذهب؟ ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا او يسعد تجارة فهلك به لم يضمن ومن أمر مكلفا المكلف البالغ العاقل أن يحشر بئرا أو ينزل إلى بئر يحضر له شيئا او نصر الله العالمين ما يحدث بعضهم فيقول له ماذا إذا كان سباحا يقول له لا تستطيع أن تبلغ قار البيل فيقول له أنا أتيك بقار البيل فينزل فيموت إذا كان مكلفا فحينئذ عندنا سدبية ومباشرة اجتمع السدبية والمباشرة السدبية حينما قال انزل إلى البيل والمباشرة حينما باشر الشخص نفس المزول فأصبح الجرينة فيها سددية من جهة الأمر بالنزول فيفصل في هذا الآمر إذا كان الآمر له قوة وأكره الشخص على النزول فنزل وتلف ضمنه وهذا لا إشكال فيه أنه إذا كان له قهر وأكره عن النزول فيكون في حكم من غفضه على فعله وهذا الفعل أدى إلى الضرر فيضمن من غفضه وأكره وقهر الصورة الثانية أن يقول له بمحظة الاختيار تحفر لهذا البيئر تتفعب لهذه الشجرة وتجني لي منها المحصود فإذا كان حفر البئر محفوفا للخطر وهو انهار البيئر أو انهار جزء منه فحينئذ لو حفر البيئر فانهار عليه فمات لم يضمنه الآمر لأن الأمر سببية والنزول مباشرة والمكلف العاقل كان ينبذي عليها أن لا يخاطر بنفسه فلما خاطر بنفسه تحمل المسؤولية عن نفسه وسقط حكم السببية وتعلمون كما تقدم معنا في القاعدة أن المباشرة تسقط حكم السببية فهذا قد باشر قتل نفسه بتعاطي الأسباب وإن كان الآمر لا سلطان له والآمر لا له عليه لكن هناك مسألة التغريب لأنك لا في سببية في تغريب ومسألة في التغريب هي صور مستثناء وهي أن يقول له في داخل هذا البيئر لهب في داخل هذا البيئر مال إن أحضرته أعطيتك, أعطيتك نفسه أو مثلا هذا كتابي قد سقط في البيئر أو سقط في هذه الحضرة انزل فأتني به ويكون داخل الحضرة في أو سبع مفترس ولا يخبره بذلك فيغذره باقتشام المباشرة الموجدة للهلاك والتلف لأن الغالب أنه إذا خلى مع السبع افترسه وأهلكه وإذا اختلى مع الحية إذا أهلكت فإذا غرر به على هذا الوجه لم يسقط الضمان وإن قصد قتله وإن قصد قتله وغلب على ظنه أنه يقتل ويموت هذا او علم أن البئر له مورد ماء ينهار بعد دقائق او بعد لحظات وأمره بالنزول من أجل أن يهار عليه قاصد القتل فهذا قتل عمد هذا قتل عمد وهو من باب التغرير والتغرير له تأثير وفي بعض ينزل التغرير منزلة السببية وبعض حين نزل منزلة المباشرة وبعض نعتبره من القتل بالسببية على كل حال من أمر مكلف أن يخفر بئرا فالمكلف يتحمل مسؤولية نفسه وهكذا لو قال له أريدك أن تطللي واجهة البيت فأحضر السلام وبدأ بطلائها ففقط فإنه في هذه الحالة لا يضمع سواء هلك أو ترتب على سقوطه براء لأن هذه الأفعال المكلف العاقل لا يخاطر بنفسه وهو مسؤول عن مباشرتها فإذا اختار أن يفعلها بطوعه دون قهر ودون اكراء على الفعل فإنه لا يضمن الآمر والطالب شيئا وهذا هو الذي اختار لإن رحمه الله أنه لا ضمان على الآمر لأن المكلف متحمل لمسؤولية نفسه ومن هنا, من هنا الأعمال والشرف والمستأجرين فالأعمال والشرف لا ضمان على أصحاب الأعمال من حيث الأصل لأن الأعمال المستعدلين في الأصل مكلفين عاقلين لكن لو أنه أترههم وقفرهم على فعل هذه الأفعال بغير اتفاق سابق يعني لم يكن اتفاقه مع العامل أنه يقلي له وجه منزله ولم يكن اتفاقه مع العامل أن يشتغل هذه الأعمال الخطرة فقال له أبدا لا يابد تشتغل وأطراه على العمل فيه سينئذ يغلق وبناء ذلك فصل من حيث الأصل ما دام أن العامل عاقلا ومكلفا مسؤولا عن نفسي بأنه يتحمل نسؤولية نفسي في القيام هذه الأعمال الخطرة وما ترتب عليها الأضرار فهو كما أن العامل وهذا من عدل الشريعة كما أن العامل يأخذ المنفع والمصرحة كذلك يتحمل الضرر فالغم بالغرب فهو يتحمل نسولية نفسه حصل له ضرر وإذا من نفسه له ضرر أخذ النتيجة المنفعة ولو أن الآمر سلطان ولو أن الآمر سلطان ولو إشارة إلى خلاف مذهبي وليس كتبية خاصة بالسلطان وإنما المراد وجود الإكراع فبعضهم يقول إذا كان نسله لا يرد طلبه فإنه بسيف الحياء والطهر لكن الحقيقة المصنف رحمه الله اختار القول الذي يسخط الضمان على السلطان لأن هذا مكلف كان بالإمكان يقول له لا أستطيع لا خاطر بنفسه لكن قاله الخوف الرعب ينعه من ذلك فيكون شبه مكره على هذا من حيث الأصل نهب المصنف قوي لأنه كان المفروض لهذا المكلم يقول لا أفعل هذا الشيء ويمتنع من فعليه لأنه مأمور بحيض نفسه وغاية أنه سيفعله بالسلطان أن يؤذيه ويذره وإذا قتله السلطان إذا فأن يقتل, يقتل شهيدا خيرا من أن يتعاطى أصلاب قتل نفسه هذا وجهه ولذلك المصنف من حيث الأصل قوله صحيح وقوله قوي ومن خيث النظر وهو الاحتكام إلى العادة الصحيحة من جرة العادة أن مثل هذا يغلبه الخوف ويكون في شبه بالمكرى لكن نقول مصنم حيث الأصل قوي جدا وعلى هذا سنخرج بخلاصة أن السلطان أو غيره لا تأثير له ما لم يقهر قهرا فعليا بحيث يضغط عليه وينزله قهرا وبدون طلاعية فإذا فعل ذلك فإنه فينئذ يرجمه الضمان كما لم يستأجره سلطان أو غيره كذلك نفس المسألة أنه كل الإشكال إثبات تكون في حكم الإكراه أما لو أكرهه قصرا وقوة فلا خلاف عنه يضمن إذا أكره وقصر على النزول إلى البئر وانهار به البئر أو قال له لابد أن تأتي لي بقعر هذا البئر وهو صباح وقعر البئر بايد فنزل فهلك حدث نسمه فهلك تتخيل ان يضمنه الى قهر اما اذا لم يستقهر فالاشوى مختاره من صلى انه لا دنا عليه لا.